على اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد الرسول الله وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعليكم بجماعه المسلمين فان يد الله مع جماعه المسلمين ومن شذ عنهم شذ في النار عباد الله لنتق الله في السراء والضراء وشده والرخاء ولنكن على الحق يعوانا وفي اصلاح ذات البين اخوانا وفي اعلاء دين الله اركانا اعاننا الله على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته والهمنا رشدنا ووقانا شح نفوسنا ووقانا شح نفوسنا واخذ بنواصينا للبر والتقوى ان ربي سميع قريب ايها الاخوه المسلمون ايها الاخوه المؤمنون تتوالى معاناه وعذابات اخواننا في سوريا الجريحه في سوريا المكلومه في سوريا التي تواطى عليها الاعداء من كل جانب ورموها واهلها ان قوس واحده ما بين المصيريين الحاقدين والصفويين المجرمين ومغول العصر الحديث من الروس الملاحده واخوانهم من الصليبيين حرب طاحنه وقصف بالطائرات وقصف بالطائرات والراجمات على اناس عزل لا يملكون من السلاح الا اقل القليل فاي الى من نشتكي ما حل باخواننا في بلاد الشام انا اشتكي لما يسمى بمجلس الامن وعصبه الامم التي يصدق عليها انها مجمع الفجره والخونه ومجلس الخوف الذي لا يرى حق ضعيف ولا ينتصر لمظلوم ام نشتكي للمسلمين الذين تخاذلوا وتقاعسوا عن نصرة اخوانهم اننا انما نشكو ما حل باخواننا من ظلم الظالمين وتجبر متجبرين اننا نشكوه الى الله وحده نشكوه الى الله وحده نشكوه اليه فهو سبحانه الحكم العدل نشكو ما حل باخواننا في سوريا الى القوي الظاهر الى القوي القاهر من بيده كل شيء واليه يرجع كل شيء فاللهم يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم بحقيقه احوالنا ويرى ضعفنا وتقصيرنا اليك لا اله غيرك إليك لا اله غيرك نشكو ما حل بنا اخواننا من ظلم الكفره والفجره والخونه اللهم فحصهم عددا اللهم فحصهم عددا اللهم فحصهم عددا واقتلهم بددا اللهم فرق جموعهم اللهم فرق جموعهم اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم ومزقهم شر ممزق اللهم اجر عليهم دائره السوء اللهم اجر عليهم دائره السوء اللهم صب عليهم صوت عذاب اللهم صب عليهم صوت عذاب اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض اللهم اجعل دمارهم وذهاب ريحهم في تدبيرهم اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم اشغلهم في نفوسهم اللهم سلط عليهم العقوبات اللهم والي عليهم عذابك ورجزك إلى الحق اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وتجبروا وأظهروا في الأرض الفساد اللهم إنهم قد أعجبتهم قوتهم وكثرتهم اللهم إنك أعظم من كل شيء وأقوى من كل شيء اللهم اجعل قوتهم في تباب اللهم اجعل أسلحتهم في خراب اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز اللهم يا ربنا ويا مولانا عبادك الفقراء يشكون امرهم اليك ويستنصرونك وانت خير الناصرين نستعين بك على هؤلاء الكفره الظالمين وانت الرب المعين نستغيث بك يا الهنا ويا مولانا مما حل باخواننا ونزل بهم من الكروب والالام والقتل والحصار والتجويع والدمار وانت يا ربنا خير المعيثين اللهم عجل بالفرج لهم اللهم عجل بالفرج لهم اللهم عجل بالفرج لهم اللهم انزل على قلوبهم السكينه اللهم اربط على قلوبهم اللهم قو عزائمهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم ثبت اقدامهم اللهم سدد رميهم اللهم امدهم بقوتك اللهم انصرهم بنصرك اللهم ايدهم بتاييدك انك على كل شيء قدير هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد بن عبد الله فقد امركم ربكم عز وجل بذلك في كتابه فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وارضى الله عنا اصحابه اجمعين وخص منهم الخلفاء الراشدين ألا إمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وارضى اللهم عن أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم صالحا في رضاك اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة من المؤمنين وأبد عنهم بطانة السوء من المنافقين اللهم اجمع بهم كلمه المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم انصرهم بالاسلام وانصر الاسلام بهم اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وعامه المسلمين اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وعامه المسلمين اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وعامه المسلمين انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولاخواننا واخواتنا وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وان يائذي قربه وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم نشكره على نعيمه يزيدكم وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون